بوك تو سدم دس اي ادنو واحد وسبعون واحد وسبعون اسكم جواي شيء ارادة شيء كاكво ماذا تريدون? ماذا تريدون استك لدإجرية الفوتو هل تريدون أن تلعب كرة القدم هل تريدون أن تلعب كرة قدم استك لد باسة بريات للتس هل تريدون أن تظور الصقاء هل تريدون أن تظور أصدقاء؟ искам يريد يريد да закъснявам لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد да ходя там لا اريد ان اذهب الى هناك لا اريد اسكم دا سي أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أذهب إلى البيت اسكم دا أستانا أريد أن أبقى في البيت أريد أن أبقى في البيت اسكم دا سم أريد أن أكون لوحدي أنكون لوحدي كش ل أستانشتك هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا كش ل سرانشتك هل تريد أن تأكل هنا هل تريد أن تأكل هنا كش لسبشتك هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد ان تنام هنا؟ اوتري لي اسكيتي هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ دو اوتري لي هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ وترلي جوائتده، طيتت السمدكتا. هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ دو ديسكوتيكتا لي اسكته دوتيديت؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ أريدون الذهاب إلى السكونكن لسكة ذؤتدةة أريدون الهابة إلى السينما أريدون الذهاب إلى السينما ضفك شة لإسكة ذؤتدةة أريدون الذهابة إلى المقعه أريدون الذهاب, الذهاب إلى المقهى؟